بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد وقد كثروا بما جاءكم من الحق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 تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِيذْ يَثْقَفُكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ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 ان ابراء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده 111 قَوْلَ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 112 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 113 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا 121. إنك أنت العزيز الحكيم 122. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغلي الحميد 111. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم 112. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرهم وتقسطوا اليهم الله يحب المقتصدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وضاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَتَنَحْنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أعلم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 119. ولا تمسكوا بعصم الكوافر 110. واسألوا ما أنفقتم 111. وليسألوا ما أنفقوا 112. ذلكم حكم الله يحكم بينكم 113. والله عليم حكيم 114. فاتكم شيء من أزواجكم 115. الكفار فعاقبتم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 مِنَاةٌ يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقُونَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَسْرِقُونَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُمْ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ وَلا يَأْتِينَ ببهتان يفترينه بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ